Skelter gol, çok gol. Tam pay. Anne haçayi, before puberty, ors beden, treatment, ancak ors beden. treatment. Correction, skelter golun. İkinci numara mı ağır? Ya biz falan, ors beden, ors insan. Fil pre border stage يعني قبل بيرد يعني ارثوبيديك تريتمنت هي كوركشن اوف سكلترال بروبلم او انفورميتي اي واز اند بار اونشر بيفور بيرد هات اتش صغير ta problem correction state problem problem E a e o resto. بس المشكلة تالت ولا لا؟ مشكلة تالت لا. بس المشكلة دي هي طالب يفسق ولا لا؟ ممكن على كده هو أقوى. وضبطه من المقالة ولا لا؟ في الموضوع. التداخل في المقالة دي إن أنا بعمل استثمار خلاص تدعم فكرة بدعم بتدخل. مع بداية يقول المشكلة مع بداية يقول المشكلة مش يعني إيش بخطف يعني في حال بس بقى شو بكرة أصلاً والسيكس حصل مش مائه بس لسه مش complete misal يعني سيكس بتاع ما دخلش تبتل بس المشكلة بتاعت دي وما انت المرحلة دي هي اسمها intraceptive يعني إيه إن أنا بدأت في تبدايك تدوص المشكلة to prevent, to prevent complications, المشكلة دي. Complications, complications دي ما ايه complications؟ ذلك لو وصلتوا ما دخلتش برائس خالص complications للسيكس هلوين خالص كيزيني والفعال هاليا امبتل أنا باب نشوف الستة ده يمين اول ابتدى أتحط بعمل انترسيكت وضغط اون ده إن أنا بحط بقى حاجه من التمينر. Tedariklemek için. Tedariklemek için. Tedariklemek için. Tedariklemek için. Tedariklemek için. Tedariklemek için. Tedariklemek için. Tedariklemek için. إنه مشكلة خلاص حصل في السنت اللي تكونوا بينه شكله ده تمام ثلاثة بين الثلاثة أجزو يتجنبون عبر عن مشكلة خلاص في بس أنا شايفة السبب ده عيني لو أنا شايفة السبب مشكلة خلاص أنت في السنت على السنت السلم موجود استمر شوية بس المشكلة ابتدت تحصل ابتدت تحصل بس أنا عارف إن أنا لو شوف السلم ثلاث دقائق وحدة ده اون الاوبليكيشنز ان اير بعد المشكلة دي ممكن كده تبقى انفاسه وتتعالج لوحدها واحدة لوحدها لان اي تروب او ثلاثه بسيطه ده انت سنسيت لو حصلت مشكله بقى وصلن خلاص بقى تي عامل كل شويه مسايده ميديكال كوركشن لو هو غلط ولا الوقت مسكف بتحتاج ميديكال كوركشن ده بتاعنا هو اسمه يعني ايه ادجابتيف يعني يعني ايه يعني إننا انا بساعد برانش دال ديفيرج برانش سيت هو صور ازاي ازاي يعني مثلا في حاله لو وقعت ورضه ده ما فيه كويس الفايبر اصلا موجوده اصل خلع الكسر حصل اي حاجه فالعظم الورده بقى عاجي سليس صغير ما بين الفورمس كيف الولد وعايز بقى يعمل استريشن عشان السيسه الموجودة بداية؟ فراح للراوند دجورد فراح قال له انا عامل على الفور ال6 دول ونحط الباور في تحت النص فجاء له لا انت ما عندكش سبيس في ال4 ده انا اللي انت بتاخده من الشمال نتيجه نتيجه الميزا يعني هو ال6 ده عشان تقولي ايه للسبيس 9 ساعتها البرنامج ري ساعتها بقى قلنا هنعمل ساعتها انا ساعتها لما بسميه ااجنتيك اورثوبيدكس لما أقول إن هو في الذات اللي اسمعه أنا بابن تاني أقول الكلام أنا بابن عن مش مشكلة بتحصى ما عرفت ليه المشكلة بتحصى لأن شدة السبب ضيم أبو تمام أنا لو السبب هي مشكلة بتحصى بس يبقى في ميجورز لازم أقدها في ميجورز لازم أقدها علشان أقبل عشان أطبق الديفان أنا أقول أساسها أساس العواب التاريخ إن في الذات ده إننا بعده بيفات المشكلة بتحصى إننا بعده بيفوت الشيء اللي и так está com o outro دي طب كانت بتظهر فيها كيرلز ده فيها التاني بالنسبه نعمل اسمها ما تظهر لازم على طول نعمل لازم على طول نعمل عشان حتى لو حتى لو في البداية. لازم على طول نعمل عشان نعمل عن ما متجش، تمام؟ ثاني حاجة اللي تسؤدها أول حاجة أصلاً نحنا نمنع أصلاً الكيلز بالأول كهم بيرن بس ماش الكلام بتوعند الكيلز هندخل بسرعة حنمزجش، بس ماش برضو الكلام ده كنترول أبى أرمك مو بش أول أي حاجة، وزير النور زين وسفيدي أصل لها إستراشون ببيان إستراشون إحنا تقدرين الصلاحيات وتقرين عملنا إستراشون يبقى ساعته بخوف المجرار التابتر اللي هي Space Maintainer يعني, يعني Space Maintainer الطبيعي اللي هو نسيدي مستوث خلعت فهجمتزي نعملها الـ replacement بـ Space Maintainer احنا هنعليه الوري تمام؟ Space Maintainer احنا هنعليه اللي هو ايكون زي فاكشن بتاع السيدي اللي هي اللي هي اهم Space Maintainer هي طبعا اللي هي نسيدي بس لو حصل زي ما قلت primaries loss، أنتي كتير مهتمش بيرن توصل لحصة كلام، كل طب طبعاً ايه ايه اسم هو بتاع طبعاً ايه دي دي الـ الـ اللي بتديهك في الاستسمنت هنا الاصل؟ ان هو تو بتاع الكرياتوني لوث سي بلس تو صح؟ طب انا برديتس سبيس ليه؟ خايفه لا خالص انا اللي السبيس؟ طب ترى كل السيتواسيتي سواء انتيرور او سيتيرون اعدادات اللي هي تحت الشافت تيك اللي طبلي كيفش الأنسيلو كمان عنده نفس القصة؟ أيوة لأنه بيعتمد على حتي شاب الروتس وداريشن تاع شاب الروتس وداريشن تاع. فحنا عندنا الأنسيلو ديسيز بالذات هنلاقيها في هنلاقي على عكس البيرمانت بالذات الستيريتس بقى زي مثلا الستكس اللي احنا شايفين منه هو هو أكتر واحد الستكس على عكس هلاقي دولس بتاعته رايح لسه بكره رايح هو هو كده هو ده ليش بتاعك ميزرينج اللي رايح بكره مثلا بتاع البروتيو ايدولوجي بوست ايدجيشن بتاع الستك هو على بوست ايدجيشن الدول رايح لسه بكره رايح مش الرزورز الروت بتاعها برضه اولس اب رايت والبس شيب شيب عشان تبقى عشان صعب هو تمام يبقى معنى كده طبق الكلام ده ونمشي لوس لوس انا هنا لازم من هنا لا Reasons. Why is it necessary? Why is it necessary? Why is it necessary? Why is it necessary? Why is it necessary? is it necessary? Why is it necessary? Why is it necessary? is it necessary? Why is it necessary? Why is it necessary? Why is it necessary? Why is it necessary? يعني. على بعدين اربعه كله اربعه اطلعه ثاني بتاع شانك اللي اسمه 6 موجود او مش موجود اللي بيتغير اللي بيتغير موجود 6 او عدده هو شكل الاسم ده شكل اسم موجود, بتغير موجود سيفس أو سيفس يعني ايه لو 6 موجود هنعمل اسمه بدا لو يعني ايه يعني إذا <سؤال> كنت بيكون الرينكي حواليني 6 و دي تكون متوصلة في هوايا لغاية معامل ريسط على الدي. D فبيكون المكان بتاع الـ بيكون محشوم ما بين الـ ما بين الدي ما بين 6 والصورة موجودة عن مقابلين من النصر و الـ 5 دسمه مبادة النوم مبادة 6 ويبتنى الـ Y بغاية الـ V على الاساسي بتاع مكاني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 لغاية ما يوصل الوائر وبعملهم استنتشن ده أقول لغاية ما عمله touch الميزة يا زيرتز اللي اسسل لسته مطلعش طب ليه عشان نعمل الـ direction للباس بتاع اسسل طب مني يا جماعة ليجي اسسل ليجي اسسل إلا المكان هو ده مفاوض يجي أرجي لأني الوائر ده ماشي يا جماعة من الاسملي لسته شو اسسل من تنم تمام؟ طب ده اسسل من So he has to start the muscle. Another Now, what does what they up to 재미sels ممكن تتعلم لو قدها ستاة الـ مستدر <تصفيق> <وستاكاً تصفيق> ولا عادت سوفينك يا سوفينك يا زي ما زب عصليين. استقصر يا هاش دهنك يا صنع. انا عادت سوفينك اللي بتخفضي بيس سبع سنين ده لجد ره يجيدي يا لأي عشل بس في السفل ده لأولا داخلت بسرعة اول ما جديد سبع سنين. وما نعم ممكن جديد. جديد ده لجد ده بو اسعطت Miyazaki Kur Dort dedi Kurnadıred KurnaEDED بالأول خالص لما يكون boysh time خالص KurnaD لما يكون شهيه شهيه ما اي بس شهيه السابق بس السابق ده ما pissedيش أي مشكلة هو جاي عزيه في الكاميرة المشكلة كان مwszyم مشكلة يятقر قوص عدد البدلان احددت العقاش تراسبت المرده Kurら concurriotic Kur Mat مش وشهي لنشر ولا بالوحدة انتو بس هتضغطوا على كل واحدهها او ده تطبق بسيط مني جهاز بسيط قوي عشان نغني